وإحراق النار وإيمان زيد فان خبريته لا تنافي النسخ فان خبريته لا تنافي وايش نسخ بالتكليف لا نسخ. لا تنافي النسخ للتكليف لا. لا تنافي النسخ للتكليف بالاخبار به فيجوز نسخه برفع التكليف به بالاتفاق يعني عبها لام كذا سو أما أنه يرفع التكليف هذا قطعة أقول كلفتك أنك تخبر بين زيد كذا لأن واجب يعتبر بدو رفع الحكم شرعي إذا بعدها قال لك لا تخبر هذا نسخ له يخبر نسخ نسخ هو هو هو, هو رفع حكم شرعي وهو الوجوب لأن أيه عليك أنك تخبر فلان إن فلان جال بعدها رفعتها قلت خلاص لا تخبر لا أتخبر هذا فأجوز نسخوه أنا... بروح التكليف به بالاتفاق. لما الأخبار نجيها. أيه أنا باجي أنا ما هو مات. أما إذا ما بلا إخبار كذا ولا كذا ما بشي تكلم. كب... أش ما بشي رفع حكم شرعي لأن حان يقول هو نسخ ولا ما هو نسخ. ما ساري حطلي عن قرار. يمكن <تصفيق> كذا يقول ما حد يجي. هيا <تصفيق> <تصفيق> سو قا بالاتفاق كنسخ التعبود بقراءتي بعض الآيات وأما نسخه. ها. حقا ما كله. ليه. قلت بقراء واحد يقول لها ذاك دهن تعبد الله. في وش؟ تعبد اما واحد قير ما ذنه نسخ لا هين تعبد بالتلاوة كنس خد تعبد بالتلاوة لا كنس خد تعبد بتلاوة بعض الايات بعض الايات اذا اعتبرناها ان بشي ايات مثلا حق الشيخ والشيخ اهذا زنيا فرجموهما شو. هذا بناء على قالوا قد نسخ التعبد بالتلاوه الحكم عاد باقي خرجوه ما انا من الله مدري وش هو ودي شيء بكلام حقت هذه هي جات لنا الشيخ والشيخ هذا زنا افرجو ما انا من الله افرجو ما الفته هذا نسخ اللفظ ما عاد هم متعبدين بالتلاوه أما الحكم عاد احنا متعبدين به وهو المحصن قصدي ما المحصن لحصى ها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 كذب والتكليف به قبيح وجوزه الأشاعر بلان على اصلهم من في القبح العقلي ويرد عليهم أن التكليف به صفة نقص ويرد عليهم أن التكليف به صفة نقص وهم لا يجوزونه الله تعالى يعني ما صفة نقص ما أحد يقول بها ما أحد يقول هذا هم قصدهم إنه إذا كلف كذا ولا كذا قالوا ما هو صفة نقص نقبه مصرحة وقبه كذا اما مثلاً النقص نجوز على الله النقص أو صفحة النقص كذا ما يجوز اما كونه يكلفك يعني من الحين تقول ما هم بقى ما حد باقه يقول إن الله يظلم يجوز إن الله يظلم لا لا لأنها صفحة نقص ما بلاكون مثلا هذا الفعل من الله ولا ما هو من الله أيوه وفيه مصرح ما هو بأقبه لا يفعل كل شيء ما يفعل كل شيء أيوه يفعل مثلاً دار الحين لو دخ واحد وهو من أحسن ناس النار قالوا الملاك أو مدري قالوا ما يقبح منه لا لأن ما هو ظلم أما هل يجوز من الله ظلم؟ بيقولوا إيه يجوز لا لأن صفة نقص لا ما ما هم قالوا ما هو ظلم من ما سهلة كيف ما كان تماماً مقصدي هنا حين يقولوا صفة نقص لا تجوز على الله لا يجوز على الله صفة نقص هم يقولوا كذا كذلك لا يجوز ان الله يظلم هم احنا بنقول اذا هذا ظلم هذا لا ظلم ما اما بنفع ولا, ولا استحقاق ولا حاجة ظلم قالوا لا ما هو ظلم ما هم إنه ظلم عادب عادب عندهم. بيالي. أصحيح بيالي. أصحيح. ظلم عندهم اذا إن عند انت <تشفت> هرب كذا يعني يقولوا فما جاء يقول عند مسائل تيهدين تحسين التقبيل ما عرضي التقبيل هو قلنا لك لا إنهم بيني كذا هذا ان الله يظلم باي يقول لا يجوز ان الله يظلم اي صفه نقص في الله ما يجوز كيف ما كان ما بين المسائل تيك الثانية قالوا هذا يجوز يجوز ان الله يدخل النار يجوز ان الله يكرم ذا يجوز إن كذا ولاهم قالوا انه ظلم تقريب مانا يوطاك تقريب مانا يوطاك فهم الوجه يضوب ويستدلوا على مهتائه لأنه قد وقع أنه قد وقع قلنا لأنه قد وقع هذا قد وقع عشو أنه قبيح قلناه على عسر مده، قالوا يدخل الملائكة نار جهن قالوا يجوز ولا هو عندهم ظلم. أما كونة هل يجوز أن الله يظلم ما حد جاي الباب فلا أصلا القبيح العقلي عندنا القبيح العقلي وصفة النقص لا تجوز لا عندنا ولا عندهم. عندنا إحنا عندنا شو لا إنها إذا قديس صفة النقص قبيح أما عندهم لا هذا عندهم ما هو قبيح وصفة النقص قبيحة. ماذا نحن حين الله يعذب الجياد ويسبرك ذا ويكلف ذا ما لا يطاع وذا عندهم زال ما هي قبيحة. لان شاركه الله يفعل الله الله يفعل ما الله رأيت حديثاً أن يستدلوا على صلاة الجماعة وصلاة الفراج ناس قال صلاة الجماعة قال إنها واجبة ويستدلوا بحديث حق مكتوم داخل العمال ما جوزوا ورجعوا للحديث إنه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال إنه متكريف ما لا يطاق محترده الأشعري ومجريماً قالوا إن هذا متكريف ما لا يطاق قال إنه متكريف ما لا يطاق وما في ليك تحصيل المحصل تحصيل المحصليات مع يقول تكريف ما لا يطاق ومره يقول لا يجوز تكريف ما لا يطاق ما كذا يسبرها قواعد ما سبرها قواعد هذا لا يجوز من تكريف ما لا يطاق ما ولا ما هي من تكريف ما أمرأة سمع يثبتونها ما فاحفوا كذية زيه لما هو يتمادى سواء وهم لا يجوزنه الله تعالى وأختار أعلمها الفناري في فصول البدايع أنه لا يجوز سنو بالإخبار بنقيضه في حق الرسول لأنه يرفع الثقة ويجوز في حق غيره لجاز التكريف بالكاذب بالكاذب وبالكذب ها بالخبر الكاذب سواء كما جاز الكذب في بعض المواضع. سعر. يعني على يجوز الكذب في بعض في اربعه ها قبيح قالوا في قد يكون قبيح استدلالي اي لا بعض المرات قالوا ما بلا احنا يعني مثلا الحين يقولون ان الكذب قبيح عقله يعني لذاته تمام قالوا في بعض الأماكن هو قبيح لكن ما عنده الاثر العقل انه يقبح بل يحسنها العقل فما بلا قبحناه قياسا على سائر الكذب مثلا الحين يجيك اللي بيجي فيه نجاه المؤمن ولا نجاه النبي ولا اصلاح ولا كذا ولا فهو قبيح الكذب اذا نظر واحد لذاته هو قبيح وإذا نظر الواحد للمصلحه هذه باداتيه منه جاء هو حسن الكذب هنا ما بلا قبح لاجل قالوا قياسا على يعني هنا ما عده قبح عقلي ما بلا قياسا على سائر الكذب عدد قياسين عند النظر واحد حسن بل بعضهم قريب يوجبوا ولا عاد يقولوا قبيح عندنا يعني شوية ما هو سابر ما هو الذاته؟ الله العشرين في المئة وباقي إذا كت إذا, إذا ما كتب فضلاً مئة تمام ما بلا إذا هو قبيح الذاته هو قبيح الذاته ما بلا قاعته مثلا يعني مثلا ذا الحين أكل ميته هو ما يتناوله ما هي ذا قبيح الذاته لا لا عشرين جه إذا عادها مات ماش بفرض ما بين تقول هاي يا هلاج؟ لا هاي تقول الدم فيه. لا فن اللي يجيب مخلوط ملخب ده والله يا جماعه بعد التاسية أياس والله مسل على كما جاز الفرد في بعض المواضع وإن كان مما يتغير مدلوله جاز بالاتفاق. كان سخ التعبد بتلات شيء والعمل بتلاتة ضده والمختار أنه ويش؟ لا نسخ مدلوله أي مدلول الخبر سواء كان م... هذا مدلول الخبر سواء كان مما يتغير كإما زيد وكفره أو لا كحدوث العالم وإذا قال الشافعي وأبي علي وأبي هاشم والقاضي أبي بكر الباقلاني والصيروفين. مدلوله. لا. أصلاً أصلاً ما هو حكم شرعي؟ كل دا إذا ما هو حكم شرعي ما يجوز ناسه. ينقضه ما هو ناس؟ لأن لا الناس خال هو أنه يرفع لك حكم شرعي. فهذا حين ما بلا يرفع مدلوله جازد ما جازد هو رفع حكم شرعي. <تصفيق> هنا انا عارف من هنا نقول ما هو لا ما هو سعر. لا ما هو رفع المدلول رفع المدلول واحنا وشو الناس هو رفع رفع الحكم الشرعي هنا ما حكم شرعي بالاصل فرع كيف ما كان اذا هو حكم شرعيا ورفع انت الحكم الشرعي فهونس اذا ما رفعت انت اذا رفعت انت اي حاجه حكم عقلي ولا عادي ولا اخبار ولا كذا ما هو؟ قال إذا إنه قال لك ما هو ناس؟ هو ناس؟ جازت؟ يقول لك ما جازت؟ هوش <تصفيق> <بقى؟ تصفيق> خليك من كلب ما كذب ماك هذا احنا هل هو ناس ما هو ناس؟ هو ناس عجيب إيش؟ أن الناس الناس هو رفع الحكم الشرعي هوش <تصفيق> احنا فيه. <تصفيق> لا هنا فلد انه قال لا ينسخ مدلوله بل اتبال. يعني ما هو بل اتبال. أنا والمختار صحيح المختار. ايو انه لا ايو ما هو حكم شرحي بالعصالة. والمختار نهرس الناس تمدلوليها ها? ما هو شي وش. وحين اقول لك جاء زيد اريد اقول لك ما جاء زيد. وما تقول ده نسخ. حاجب يقول انه نسخ. تقول هذا هو مخرط ماذا سفدت لك؟ قال ما يجيب اكتباع اي ما تجد فهو نسخ ما هو المدلول غير ما هو المدلول لا ما هو المدلول ما بلا الاخبار هذا عندك واجب اما يقول لك اخبر بأن فلان هناك اوجبت عليه ورجع بعدها قلت لا تخبر هذا نسخ ما في كلام بل اتفاق ما بين المدلون نفسه جاء زيد وتعود لك لا ما جاء زيد هذا ما هو ناس ولا لا ما عاد جاء زيد زيد ولا كذا هذا ما هو ناس قال <تنظر Casey> <July> <سو. تنظربي> تنظر كيف ما كان بده في وقت بده في ما وش قلت لك, لك جاء بعد يوم ما جاء زيد قال لك ما هو ناس <تصفيق> تمام قلنا قلنا ما بدك تقول تبع نفس دلالة ماجهة زيد على حديث <تصفيق> ما <تصفيق> بشي اصلا ما بحكم شرعي هناك لانك فيه تبطلت مصر ترفعه ما يمزع بالرتب عن مجيز المرة اذا جاء امس واليوم ما يمزع ما, ما بده جاء بده ما جاء لا زي دنام انا بصير مجيز ما بلا دلالة مجيزة ما بحكمه ما يخوم كذا كل الناس لا بالناس ما بشي اي ما بلا نحاول ما, ما هنا ما يدخل ولا الحكم العقلي عسار من النحوي الحين يقول لك لم يقم ما ضرب زيد وقالون زيد فاعل مع اني قلت ما ضرب زيد قصرك بن هنا ما هو رفع لشيء ما هو رفع الحكم ولا ما يعني زين ايش تي هو هنا ذا الحين هنا رفع للحكم الشرعي بديك معك حكم عقلي بديك معك حكم لغوي وايش ما معك ما لها اي اعتبار في ذا الباب هيا سوا قال فاق قال الشافعي وابي علي وابي هاشم القاضي ابي بخرباق الان ويصير في وابي, وابي اسحاق المروزي وابن سمعاني وابن الحاجب وعمته المتاخرين من فريقا اها قدم كل الناس وقيل ينسخ من الخبر ما يتغير مدلوله هو اختيار السيد العلامه ابراهيم بن محمد ورواه في الفصول عن ائمه الزيدية وابي عبد الله وابي الحسين وبعض الاشعريه والاستدلال من اهل هذا القول ها هو هما بالله كأنه قلب والاستدلال من أهل هذا القول بحسن الإخبار بكفر زيد حال كفره وقبح حال إيمانه وبنح قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وقوله تعالى لا يمسه للمضهرون يرفع النزاع يرفع الخلاف لا لا استدلالهم استدلالهم بهذه الآيات يرفع الخلاف الأول أن قوله والخلاف قال حسن الأخبار به حسن الأخبار أما قوله وإلا على الناس حج البيت فجدوا تكليفه إحنا نقول إنه ناس ولا يمسؤلون ظهرون هذا ناس هذا ناس كل واحد ناس ما هو خبر؟ مشه لا إن في معنى في معنى الحكم لا إن بقوله وإلا على الناس حج البيت البيت معنى حجوا معنى حجوا فيذا نسخه قال لم يجب الحج ولا لعد حجوا ما هو نسخ الحكم الشرعي هذا ناس فنحن متفقين احنا وياما فقصد إبراهيم ليه هذه رواه هم قصد من عند آئمتنا قال انهم إلا انهم يقولون نسخبه ويمثلوا بتيه دليل على انه احنا متفقين ماذا لكن ال النزاع فيها حين قل لك قام زيد ورجع قل لك ما قام زيد مدلول الخبر قولي قام زيد ورجع قل لك ما قام زيد هم سلمين لنا با يوافقنا ان ماهو نسخبه الله عشنا خبر الله عشنا هو خبر اصرن هي الخلاف مع ذولا هم قالوا مثل ما في التخصيص سواء هذا التخصيص خاص بالإنشاءات هو في الإنشاء وفي الأخبار إحنا عندنا في الجميع هم بعضهم قالوا لا ما بلا في الإنشاء لأن في الأخبار بيحملك على جهل كذلك الناس خلي يدخل الناس خد تخصيص ولا الناس خلا الأخبار والإنشاءات أولى ما سر كلام لكن ما يجهو في ذي في قام زيد فاحنا بنقول أيه هي تخلو النسخ فيها الإنشاءات وهي في الأخبار <تصفيق> الأخبار مثل اللي هي مثل والله المطلقات وهي تربصنا بأنفسهن بس يقولنا هي زقة مثل ولا على الناس يحج البيت والله كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم با يمكننا رفع كلها وهو خبر أيه لا ينفع معنا إنشاء خبر خبر يا ما ما ولا مسو يا مسو يمسو. ما الله يخبرك انه لا يمسو مسوه الا يا لا يمسو لا لا, يمسوه. لا, لا يمسوه. <تصفيق> هذا <مهدأ تصفيق> مرفوع يا مسو يا مسو غير مرفوع بلا لا نافيه اخ اخبرنا انه لا يمسه مسهل لا لا لا ما هي لا هيا سواء قال يرفع الخلاف لان اتى الحج مراد بها الامر والايجاب ولكنها اوثرت صيغه الخبر الدالة على التحقيق يعني اما خبر مثل انا اقول لك قام زيد فما في فيه بشي ناس <تصفيق> لو قد أثبتنا حكم قام زيدون وبعدها قلت لك ما قام زيدون هذا لا يسمى ونصب الأصاب أما لو أثبت لو قال لك أخبر بقيام زيد ورجاء جاء بعدها قال لك لا أتخبر بقيام فهذا نس يعني دو حكم جارك أيها سواء ولكنها أوثلت صيغة الخبر ودال على التحقيق وبرزت في صورة الجمهة الاسمية ودال على الثبات والاستمرار على وجه مفيد أنه حق واجب لله سبحانه في ذمم الناس لأنفكاك لهم عن أدائه تأكيداً لشأن الحج اعتناً بأمره، وكذا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يفيد تحريم مس غير المطهر إياه، وهذه أحكام يجوز نصها بالإتفاق. وأما حسن الأخبار بكفر زيد حال كفره وجب الاخبار به حال إيمانه، فليس ذلك من النص في شيء لما عرفت من أن النسخ بيان انتهاء حكم شرعي أو رفع حكم شرعي، وهذا ليس حكما شرعيا بل هو حكم عالي هائني. فإن كان رفع الحكم شرعي فهو ناس خويدة ما هو الحكم شرعي ما هو نسخ. ولهذا قال الفقيه إحياء بن حسن القرشي إن كان الخبر مما يتغير فائدته فإن كانت فائدته حكما جاز نسخ نحو آية الحج وإن لم تكن حكما جاز ولا يسمى نسخا ما يسمعون شرعيا لا اي ومثل آية الحج وإذا هو مثل ما بلا قام زيد بس بنقول ما قام زيد ولا يسمى نسخا ما هو عادة لأيدي؟ ما يجبر عادي وإيش وكذبا ومشو إذا قلت أنت يا قلت ما يحتمل ويحتمل كي يكون كذبا ويحتمل أن يكون كذبة, كذبه. إ ولكن عند عالم هو هو هو هو هو ولا هو هو هو هو هو هو عادي؟ هو هو هو هو هو هو هو هو كاذب هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو حكم هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو النسبه الاسناد أ... أ... أ... أ... والله حكم عقلي قيام زيد ولا ها ولا فيها ادنه قالوا قوله تعالى ان لك الله تجع فيها ولا تعرى منسوخ بقوله تعالى فبدت لهما سوءاتهما وات الوعيد بالخلود في النار منسوخه بقوله ت... ها قال ان لك الله تجع فيها ولا تعرى ونزوخم بقوله تعالى فبدت لهما سواتهما قلنا فيه خرجا منهما خرجا منهما فبدت لهما أو لا أو عصا صادق وطفقا يخسلان عليهم من ورد وجنة قل بأسبر شلو بأسبر روحو شلو ما, ب... ما بشي دلالة عالم خرجو ما بشي خرجاء تمام ما ينفع بشي سادة الله قال لا تجوع فيها لا تعلم ما بلاهم بعضهم فبدت لهما عندي لكن ما بشي غار جاف بدت لهما قلنا بكام حاجه قالوا بعد بعد ما قدنا جحا وقل زبر وقال اخرجوا ايه صح فبد لهما سواتوا ما وات الوعد بالخلود ها ما بعضهم يقول ان المراد بها بلا المعاصي وعبر عنها بسواه بلا ان المعاصي تعبر بالسواه قال واتل وعيد بالخلود في النار منسوخها بقوله تعالى و ما دون ذلك لما يشاء قلنا اما الاولى فمن باب تاكيد المطلق اي ان لك ذلك مع الطاعه وعدم العصيان ونجحت ما شوف الجوبة هيا سواء. وآت بالخلود في النار من سقى قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلنا اما الاولى فمن باب تقييد المطلق اي ان لك ذلك مع الطاعة وعدم العصيان. ان لك الا تجوع فيها ولا تعراق. لا ولا <سؤال> لا ما قد إدامة سيتك لا بالشيء عموم لا بشيء لا عموم لإكتبت كذلك إيه هو لا ما هو عموم ما بلتقيت قال لك مطلق ما بالشيء قال الله حين قال لنا فبده لهما سوءاتهما حين رأينا أنها انقيدها بداية إذا ما بده لهما سوءاتهما بعد ما عصر فألا تجيوا عذيها لا تعرى إذا ما حصلت المعصية وعدم العصيان وأما الثاني فاصحابنا يخصون من يشاء بالتائب وغيرهم يخصون بذلك آيات الوعيد واغهروا ما دون ذلك لمن يشاء وإنما يشاء هو التائب وغيرهم يخصون بذلك ايات الوعيد بناء على ان مجهول التاريخ مقارن او في حكم المقارن يعني الحين نعتبر التخصيص لان المفروض ان التخصيص يكون مقارن فالمجهول اما انه مقارن ولا حكم حكم المقارن معنا ما قدام ملاحظ يمكن العمل يخصون بهذا الوعيد من اللي شاهد له ويغذر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك يعني والله ها اذا عمل ورقات يعني الوعيد من هذه السؤال الواحد ولا هو هذا السؤال. أجد هذا ولا هو هذا السؤال. الواحد هذا هو فعلي. لا ولا لا. لا كذا. قال لكن مقا... بناء على بناء على أن مجهود التاريخ مقال وما في حكم المقال. قد جاء لنا في أول ما هو يجوز. قد جاء لنا فيه جزء تأخير التخصيص إلى وقت الحاجة. والحين ما وقت الحاجة قال يجوز تأخيرة. التخصيص إلى وقت الحاجة. مسألة خلاص يعني إما مقارن بعده مباشر ولا حكم المقارن إذا قد مضى وقت لا يمكن العمل إذا قد مضى وقت يمكن العمل فوق ناسف ناسخ وإذا قد مضى وقت لا يمكن العمل فوق حكم المقارن فهو مخصص. <تصفيق> احنا نقول كذا احنا نقول يخصون احنا نقول في ويغفر ما دون ذلك لما يشاء احنا نقول لما يشاء إذا ترى. هم آيات واحد منهم باب يقول ما هنا الله مدري وشي ها قالوا وغيرهم يخصون بذلك آيات الوعيد اياك واحد اياك واحد اياك واحد اياك واحد اياك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 حين فصل لنا بعده قالوا يغفروا ما دون ذلك لمن يشاء وانا اذا بالتوبة فيغفرها لكل هو شاء ربي والله ان الله لا يغفر يشرك به يعني بدون توبة بدون شيء من وين لمن يشاء لمن يشاء وهو اذا بالتوبة بالتوبة مفن... تعظيم, الله تعظيم له ذكرت تعظيما له انها من المعاصي الجلال والله <تصفيق> ما باق اولا هذا كرهه ما بلا ذكره اولا تعظيم لجانه بس امانه تعظيم لجانه ورجع قال ويغفر ما دون ذاك لمن يشاء اذا بالتوبه فصابر ايش ركب بدون توبة وانا يقولوا مع دون ليش من غير ليش ما بلا دون يعني دون يعني له له قال الله ان تجلبوا كبايل انا كفر عكم محاودة الله قال <تطوح> ان الله لا قدروا وقال لغفار لمن لانك تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم لمن تتعلم ان ويقول كذا ويقول كذا تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم لا ينبه به <تصفيق> خلاص صلّى ما خلاص ما داري <تصفيق> يلا على <تصفيق> مسألة نختلف في جاز النسخ من غير بدل والمعنى هل يجوز النسخ هل يجوز النسخ للحكم الشرعي بلا حكم آخر بأن يدل الدليل على ارتفاع الحكم السابق من غير إثبات حكم آخر شرعي وهو جائز عند الجمهور بلا بدل وخالف فيه قوم من أهل الظاهر ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني عن بعض من المعتزلة وذهب البرماوي وابن السبكي إلى أنه جائز غير واقع وحملوا كلام الشافعي حيث قال وليس ينسخ فرضا أبدا إلا إذا ثبت ثبت مكانه فرضا على أنه في الوجوع دون الجواز يعني ما يجوز هو يجوز لكن ما الوقوع ما بالشيء. ووجه ما ذهب إلى الجمهور قوله لجواز المصلحة في انقضاء التعبد بذلك الحكم من دون بديل بديل له بحكم آخر والعقل يقضي بأنه الاستحالة في ذلك قضاء قطعيا ها قوله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لجواز المصرح في انقضاء التعبد بذلك الحكم من دون تبديل له بحكم آخر والعقل يقضي بأنه الاستحالة في ذلك قضاء قطعية وأما من لم يقل بمراعاة المصالح فوجه الجواز عنده أبهر والوجوع وذلك كصدقة النجوى في قوله تعالى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإنه أوجب تقديم الصدقة عند مناداة الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم نشرح بقوله فإذا فإذا لم تفعلوا وهو نسخ بلا بدل والاب بلا بدل والإباعة أصلية لا تقولها نجدوها بهنا سدد ثاني وأما الإباحة بعد نسخ واجوب الإمساك عن المباشرة بعد النوم أو صلاة العشاء وبعد تحريم ادخار لحوم الأضاحي فشرعية لأن جوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام. عن المباشرة واجوب عن المباشرة. سأبلغ قصته مباحه مباحاً شرعياً. عن عن على <تصفيق> <تصفيق> <تزق> <تزق> وحل لك ليله الصيام الرفد الى نسائكم ما هو عبد ثانيه تاكل وتشربوا حتى يتباكمكم الخاتمه اي حكم شرعي فهو نسل. بعد نسخ وجوب الامساك عن البشره بعد نوم او صلاه العشاء وبعد تحريم اتخاذ الحمى الاضاحي فشرعيه لان قوله تعالى او حين لكم ليله الصيام الرفضه الى نسائكم صريح في ذلك وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فادخروها وقوله والمراد في الايه بلفظ او بحكم يا ام الشرعي والاصلي او بشرعي مخصص, مخصص. مخصص. اشاره إلى حجة المخالف وجوابها وتقريرها أن الله تعالى أخبر بقوله ما ننسخ من آية أو ننسيها بخير منها أو مثلها أنه لا ينسخ إلا ببدل لأنه لا يتصور كونه خيرا أو مثلا إلا فيه والخلف في خبر الصادق والخلف في خبر الصادق محال وتقرير الجواب أن المراد بالآية الله ما نسخ من آيتين يعني لفض آية بدلا الخير منها فبدلوها كذلك فالمراد نأتي بلفض خير لا بحكم خير والنزاع في الثاني ولا يعني فالحكم فأ ولا جلالة عليه في الآية على الحكم سابر قال وتقل الجواء المراد بالآية على ما نسخ من يعني ما من لفظ آية نقول نسي خير منها يعني بلفظ خير منها قصده لا لا لا قصده مثلا الله أسمع الله نسخ هذا الحكم تمام بدل هذا الحكم نسخه ورفعه جالنا مثلاً قد أنزل سورة الأحزاب بعد ما نسخ فيها الحكم وجالنا بسورة الأحزاب الفاظ بقى لا لا ما هي بدلها؟ قال لك شيء قد يكون المراد به اللفظ بمعنى انه نسخ هذا اللفظ وجاء لنا بلفظ ثاني ها؟ لا ما نسخ حكم اللفظ الله جغل لا تصحى الصلاة به لا تصحى الصلاة به لا يقراه الجنوب لا كذا لا كذا هذا الحين أبعد هذا اللفظ وغيره بلفظ آخر جاء لك بسورة جاء لك بسورة ياسين جاء لك بقى الشماجة بقى آية جاء ما بشماجة خال المراد نأتي بلفظ خير نأتي بلفظ قد يجيب ماذا قدو خير حين يجي لك بسورة الواقعة بدل حكم بعده قد يكون خير والنزاع في الثاني الحكم ولا دلالة عليه في الآية لا هي ما, ما ضروري ندري ما هو ضروري ما هو ضروري إني وين البدل ما هو ضروري إني أكتري وين البدل هيا سواء ولا دلالة عليه في الآية صرح أنه جال أن الواقع يفرض كذا لأن مثلا معنا نلحينا آية النجوى وذا ما جاء بشي بدل فكيف ما نسبره الآية هسأ في الثاني ولا دلالة عليه في الآية سلمنا أن المراد بحكم خير منها فلا نسلم أن المراد بالحكم الشرعي بل المراد أعام منه ومن الأصلي يعني سواء كان حكما شرعي أو حكما اصليا فلا على الخير في حكم الله تعالى عدم الحكم الشرعي وهو حكم أصلي سلمنا أن المراد به شرعي لكن لفظ الآية عام محتمل للتخصيص فلما لا يكون مخصصا بما نتخلى إلى بدل كآية النجوة الله بحر واختلف في جواز <تصفيق> A e by